بإذن الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لَا لا تقضوا لا <تصفيق> هو <تصفيق> <تصفيق> الله سمير عزيز يا أيها لا تجذروا له في القوم كجذر بعضكم بحظ بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Thank you. of uh -huh. bye لا بل إنسا تبايانه او من بجهالك پس على ما قاید واعلموا أن نفيتم رسول الله of the moon. وَلَا أَكِنَّ اللَّهَ Yeah I'm full well, now. I'm the one who hurt Oh, Oh, awesome. sir! Yeah. Go. Uh -huh. I'm I uh -oh. Bye. No.